والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القصاص في القتلى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 126. ومن كان منكم أَوْ أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 127. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم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 مِنْ 117. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 118. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون